اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 كُنَّ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَ وَزُورَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِ نَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلَ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ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 تبعون إلا رجل مسحور أذر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء دع لك خيرا من ذلك جن تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتعتهم ولكن لَعَتَهُمْ وَأَبَأَهُمْ حَتَّى نَسُّ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُرَاهِفًا فَقَدْ كَذَبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِمُ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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذينَ لَا يَرجُونَ لِقَائِنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَفُوسِهِمْ وَعَتَوْعَتُ وَنَكْبِيرَ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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق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 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 يخروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اولائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم